بعضها امومات وبعضها شنو خصوص خاص بعضها عام وبعضها شنو خاص انتهينا من بحث العام واقسام العام الان الكلام في اقسام الخاص الخاص على قسمين خاص متصل وخاص شنو منفصل المتصل يعني متصل بالعام نفسه الخاص المتصل يعني متصل بالعام نفسه يعني مثلا نقول اكرم كل عالم الا الفاسق اكرم هذا هو الحب وجوب الكرام كل اداه عموم عالم هو متعلق اداه العموم الا الفاسق الا اداه الاستثناء اداه الاستثناء تفيد التخصيص الفاسق هو شنو؟ المخصص الذي أخرجناه من العموم اكثر كل عالم إلا الفاسق يعني شنو يعني الفاسق لا تكرمه صحيح يا الفاسق لا تكرمه زين هنا خاص متصل أم منفصل متصل يعني متصل بالشنو؟ بالعام أحسنتم هذا يسمى بالخاص المتصل الخاص المنفصل يعني شنو؟ الخاص المنفصل يأتي في دليل آخر مثلا المولى يقول أكرم العلماء ما بتخصيص لا إلا ولا غير الله ثم بعد فترة يقول في كلام آخر لا تكرم الفاشق من العلماء لا تكرم الفاشق من العلماء هذا التخصيص الذي ورد في دليل اخر يعتبر تخصيص للعام الاول لكن تخصيص متصل او منفصل منفصل شوفوا اقل الله البيع هذا مو عام عام احل الله البيع صحيح يا لا يعني كل البيوع محللة صحيح بيع ما لا ينتفع به بيع ما لا ينتفع به مثل بيع الحشرات مثلا هذا لا يجوز إذا ما بينفع قلاي إذا بينفع قلاي يردون المختبر يردون كذا ما يقال أما إذا أي نفع فيه هذا شنو يكون يكون حرام بيع ما لا ينتفع به لا يجوز هذا خاص يعني خاصا العام الذي ورد في الآية الكريمة هذا خاص متصل أم منفصل منفصل يعني في روايه ثانيه في مكان ثاني مو في نفس المكان اللي ورد العام اذا الفقيه عندما يريد يستنبط الحكم الشرعي مجرد ما شاف اكو عموم يقدر يفتي العموم لا. لا ليش لان اكثر العمومات ورد تخصيصها منفصلا منفصلا يعني شنو يعني في روايه اخرى او في ايه اخرى في مكان اخر مو في نفس الكلام فعلى الفقيه ان يبحث يبحث يعني شو يعني يفحص يشوف أكو هناك مخصص لو ماكو مخصص فاذا لم يعثر على مخصص يفتي بالعموم اما اذا لقى مخصص فيفتي وفقا التقسيط يعني العام يشمل ما عدد التقسيط يقول أكرم كل عالم إلا الفساق إذا ورد عندنا أكرم كل عالم وبعدين ورد في دليل آخر لا تكرم الفساق من العلماء فالنتيجة شنو أكرم كل عالم عادي هكذا يصير لاحظوا أقسام الخاص الخاص شنو هذا الذي يخصص العام ربس شلوك الحكم الذي يخصص العام ينقسم الخاص الى قسمين هما المتصل والمنفصل المتصل يعني المتصل بالعام بنفس الكلام جاي المنفصل يعني جاء في دليل اخر الخاص المتصل هو الذي يقترن بالعام يقترن يعني شنو يعني يلتصق يقترن بالعام يعني يلتصق بالعام في نفس الكلام الصادر من المتكلم في نفس الكلام الصادر من المتكلم يعني شنو؟ يعني مو في كلام ثاني مو في يوم ثاني هو الكلام الاول الذي اشتمل على العموم نفس الكلام اشتمل على الخاص في نفس الكلام الصادر من المتكلم مو في كلام اخر ولا في يوم ثاني مثلا من دون اي فاصل بينهما بينهما يعني بين الخاص والعام ماكو فاصل مثل هذا الكلام. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. هنا عموم وخصوص. شوفوا. اله نجرة. وقع في سياق النفي. نكرة وقعت في سياق النفي النكره اذا وقعت في سياق النفي ماذا تفيد لا. احسنت لا اله يعني شنو ماكو اله ابدا نفي الالوهيه عن الجميع الله وإثبات الألوهية لله عز وجل يعني النفي الألوهية عما عدا الله عز وجل أردتشون أشهد أن لا إله إلا الله فكتبوا إله هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم نكرة في سياق النفي لا لنفي الجنس مثل رجل في الدار لا إله يعني أصلا ماكو أي إله إلا الله إلا الله شنو هذا إلا أداة استثناء الله المستثنى يصير الخاص إلا الله يصير الخاص لا إله يصير العام فإن مدلول العام هنا هنا يعني في هذا المثال أشهد أن لا إله إلا الله هو نفي الألوهية كل أحد التطور إذا تكتبون عن كل شيء أبراً من كل أحد لأن هناك من البشر من اعتقد بألوهية بعض الناس مثل فرعون وغير فرعون هذا احد يسمونه وهناك من اعتقد بألوهية الشمس والقمر والشجر وكل شيء اللي يجي في بالكم أكو بعض الناس اعتقدوا بشنو بألوهية هذا الشيء حتى قيل أن في الهند ربما أكثر من ألف دين حتى أجل لكم الله كشم يعتبرون آلة الرجل أو آلة المرأة فرج المرأة إلها ويعبدون ذلك أجلهم معبد وصنم وكذا ويعبدون على الشرحة بفتر بعد البشر عندما ينحرف عن الصراط المستقيم هذا يكون مصيرا فهو نفي الاولويه عن كل احد المقصود عن كل شيء سواء كان احد لا احد يطلق على من له العقل او ليس باحد الرهن عباد البقر وكذا شنو يعتقدون بالالهيه البقر مثلا فنفي الالوهيه عن كل شيء زين هذا هو مدلول العام فان مدلول العام مدلول يعني شنو مدلول يعني معنى مدلول يعني معنى فإن معنى العام هنا هو نفي الالوهيه عن كل أحد ومذلول الخاص يعني معنى الخاص المتصل به يعني بالعام الخاص لم يأتي في حديث آخر في آية أخرى في كلام آخر وإنما اتصل بنفس العام صحيح؟ هو إثبات الالوهيه لله تعالى وحده صحيح سلام عليكم زين إذن مدلول للعام ومدلول لشنو؟ للخاص شنو مدلول الجملة بأجمعها؟ المدلول للجملة بأجمعها ومدلول الجملة بكاملها هو نفي الألوهية عن غير الله تعالى هكذا هذا هو الخاص المتصل يعني خاص اتصل بالعام اتصل بالعام يعني في نفس الكلام إجاه وضروري يكون اتصال مباشر في نفس الكلام مثال للخاص المتصل من آيات الأحكام مثال للخاص المتصل من آيات الأحكام ولا تنكحوا ما نكح آضاؤكم من النساء زوجة الأب محرمة على الإذن زوجة الأب محرمة على الإذن والحفيد والآخرين لأن زوجة الأب تعتبر كالأم أو كالجدة مثلاً بالنسبة للحفيز عرفتشنا؟ ماذا؟ ولا تنتحوا ما نكح اباؤكم من النشاء ولا تنتحوا ما نكح اباؤكم يعني كل امرأة نكحها اباؤكم هذا يفيد العموم خرمة نكاح زوجة الأب مهي حرمة نكاح زوجة الأفض إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف يعني شنو؟ يعني إلا ما كان في الجاهلية يعني أكو أمور كانت في الجاهلية الاسلام جب عما قبله الإسلام يجب عما قبله إذا واحد كافر صار مسلم عمره خمسين سنة خمسين سنة لازم يكبر صلواته له. يصوم متا يقضي الصوم صوم اللي ما صايم لا عارفين ان الاسلام يجب عما قبله يعني عندما يصبح مسلم كل التكاليف والامور اللي كانت عليه الان لا يراد من من الان من الصفر يبدا والا ما حد يصير مسلم كل واحد يريد يسلم لازم يعيش شغله ويلا يقوم يتفني ويصوم عارفين إذن الإسلامون إذا المخالف استغفر أيضا لا يعيد إلا بعض الأشياء مثل فرض الزكاة ما أشبع اللي مذكوه بل بل مسألة خلافية عموما, عموما لا يعيد يعني لو أدى الصلاة على الطريقة اللي كانت صحيحة عنده خط او كان يؤدي الصلاة على طريقتنا اللي هي صحيحة واقعا ايضا قافل لكن في بعض الموارد لازم يعيد اكو قضايا خاصة بها دليل خاص القاعدة العامة لا يعيد المستبصر ولا يعيد المسلم يعني الذي اسلم يعني منو؟ قافل منهم؟ قافل الاصل لا يعيد, لا يعيد. فقط قالوا اذا واحد كان مسلم وارتاد يعني صار كافر ثم صار مسلم هذا لا جميعي اما الكافر الاصلي اللي هو خمسين سنة كافر صار مسلم لا يحتاج الى قضاء الصلوات والصيام وما اشبه جيد. ولا تنكحوا ما نكح من النساء إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد مضى في الجاهلية طبعا بعض التفاصيل أنا راجعه إلا ما قد سلف انفسري هكذا يعني ولا تنكحوا ما نكح من النساء فإنكم معاقبون على نكاحهن يعني إذا واحد نكح زوجة الأب إنه معاقب إلا معاقب سلف يعني اللي كان سابقاً للجائلية بعد مو معاقب أما مو إنه مثلاً ما لازم يتركها يعني إذا واحد متزوج عشرين زواج دائم هو أوقع. لما نأسلم شنو لازم لازم يقر أربعة ويترك الباقي إذا واحد مثلاً مجوسي متزوج من أختنا عوضي الله إذا أسلم لازم يعوف وإذا واحد متزوج من زوجتي الأب واسلم ظاهر لازم يعوف فالمقصود بالآية إلا ما قد ثلاث استثناء عن العقاب عرصت شلوه يعني ولا تنكحوا ما نكع من النساء فإنكم معاقبون على نكاحهم إلا ما قد ثلاث كيف كيف في المثال مو يعني الخاص الان في بيان الحكم الشرعي ومثلا تفسير الايه الكريمه الخاص في ان هذا الخاص خاص متصل ام منفصل خاص متصل انتشار الا ما قد ثلاث في نفس الايه نفس الكلام ثانيا الخاص المنفصل الخاص المنفصل شنو وهو الذي لا يقترن بالعام في نفس الكلام الصادر من المتكلم لا يقترن لا يلتقط بالعام في نفس الكلام الصادر من المتكلم وإنما شنو جاء في كلام آخر رواية أخرى آية أخرى مثلين وإنما يؤتى به يعني بالخاص في كلام آخر مستقل اللي هذا الكلام الآخر مستقل يعني غير الكلام الأول زين سواء كان الخاص ورد قبل العام أم الخاص ورد بعد العام ما كفره احيانا المولى يقول اكرم كل جيراني هذا شنو خام وبعدين في يوم اخر يعني غد يقول له لا تكرم لا تكرم هذا الجار هذا مثلا رجل فاسق كذا لا تكرم يصير هذا؟ خاص منفصل جاء بعد العام وربما الخاص يقدم الخاص يقدم هليام يقول لا تكرم هذا الجار فإنه فاسق وبعد غد يعطيه مال يقول أكرم جيراني يقدر ينطيني هذا الجار؟ لا، ليتنا هناك خاص قد سبق من المولى فإن الخاص المنفصل اللي المنفصل يعني شنو يعني مو لازق بالعام وإنما في كلام آخر قد يتقدم على العام وقد يصير يتأخر عن العام رأيت شو؟ يعني في لسان الروايات هكذا أيضا في لسان الروايات أحيانا ترى العام ورد في كلام الإمام الصادق والخاص رضي الله عليه والخاص ورد في لسان مثلا الإمام الباطن أحيانا بالعكس فإذا الخاص قد يقدم قد يؤخر عن العام لاحظوا يقول وإنما يؤثى به يعني بهذا الخاص في كلام اخر مستقل هذا الكلام الاخر يكون مستقل عن الكلام الذي اشتمل على العام سواء قبل الكلام الذي اشتمل على العام او بعد الكلام الذي اشتمل على العام قبل الكلام يعني شنو يعني اول يأتي بالخاص بعد ذلك في يوم اخر يأتي بالعام او بعده او بعده يعني شنو يعني الخاص يكون بعد الكلام المستمل على العام مثل أن يقول المتكلم المتكلم منه هو المولى مثلا يقول احترم العلماء احترم العلماء أو العالم مثلا هذا عام العالم مفرد مخلابئا العلماء جمع مخلابئا يفيد العموم ثم بعد فتره من الزمن بعد يوم يوميا ساعه ساعتين يقول لا تحترم المشرك او الفاسق من العلماء شيء يصير هذا يصير تخصيص يصير خاص فشنو نفسين من مجموعة الدليل الاول والثاني احترم احترم العالم المؤمن وشيء احترم العالم المؤمن فان مدلول العام هنا مدلول قلنا يعني شنو المعنى فان معنى العام هنا شنو هو وجوبه احترام كل عالم هذا العام ومدلول الخاص المنفصل عن يعني المنفصل عن العام اللي يجي بعدين يعني او جاي قبل مثلا هو هو يرجع لمدلول الخاص معنى الخاص شنو هو تحريمه احترام المشرك المشرك ما يجوز احترامه صحيح؟ وما ومدلولة الجملة بكاملها شي يصبح الجملة بكاملها يعني الجمع بين العام والخاص الجملة بكاملها يعني الجمع بين العام والخاص اللي هذا يصير شغل الفقيه، يجمع بين العمومات والخصوصات هو وجوب احترام كل عالم غير مشرك يعني العالم المسلم المؤمن مثلا عرفتي شلون اذا يثبت بوجوب احترام العالم المؤمن شنو نثبت وجوب احترام العالم المؤمن عبر الجمع بين العام والخاص العام احترم كل عالم والخاص شنو لا تحترم العالم المشرف فالجات اقتضاء شنو ان نقول يجب احترام العالم المسلم هكذا هذا كان مثال للتقريب هناك مثال من آيات الأحكام التي وردت في القرآن الكريم مثال الخاص المنفصل مثال من القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا بيان للوضوء فاغسلوا وجوهكم أولا وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق هذا ما يبين منتهى المغسول منتهى الغسل يعني مو يشي تجسلون وإنما منتهى المقصود يعني هذا الحاج يعني اليد مو من هنا إلى الكتف مثلا وإنما اليد المقصود في الوضوء من هنا إلى هنا لازم يغسل لكن كيف يغسل؟ الروايات تبين أنه هاته فرق شلون إلى هنا لنهايه ما يغسل مو لكيفيه الغسل بدونك بو هل عنايه ما يغسل مو لكيفيه الغسل من وين اتى هذا الشيء هو مو من عندنا قلنا وإنما من روايات رسول الله صلى الله عليه وسلم و اهل البيت هم الذين فسروا القران هكذا عرفت شلون فاذا يعني هذا الغسل نهايته مو للكتف وانما للمرفق لكن مو كيفية الغسل بداية ونهايته كيفية الغسل بداية يكون من المرفق الى رؤوس الاصابع اذا اغسلوا وجوهكم وايديكم شوفوا حتى في اغسلوا وجوهكم هل هنا ديبين كيفية الغسل ديبين قال ان الوجه يغسل من هنا يعني من التحت الى فوق او من الفوق الى تحت ذكر الايه مو في بيان بدايه الغسل ونهايه الغسل من حيث الكيفيه وانما المغسول هذا اللي يغسل وجوهكم واللي يغسل ايديكم ايديكم يعني كل اليد يعني للكتف لا وانما للمرفق رفشنا وامسحوا برؤوسكم يعني بجزء من راسكم امسحوا مو كل الراس و انما جزء بقدر انمله انمله هذا البند الواحد من الاصبع يسموه انمله طولا وعرضا هذا المقدار كاس في مقدم الراس هيك مثلا كاس المستحب اثلاث أصابع. اما الواجب اللي يكفي هذا المقدار رغم شلون و لذلك اذا الانسان مثلا على راسه او أو او شيء يقدر مثلا بمقدار ان ملائك المكان اللي ما أحد يمسح عرفتي شلون يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني امسحوا ارجلكم مو اغسلوا ارجلكم امسحوا وأرجلكم الى الكعبين الكعب شنو هو قبه القدم هذه قبه القدم تسمى بالكعب لا. فانه يشمل المحدث وغيره الآية الكريمة ماذا تقول تقول من أراد الصلاة عليه أن يتوضى كل من أراد الصلاة فعليه أن يتوضى هذا عموم يعني شنو يعني يشمل كل واحد يريد يصليه ستواه متوضي مو متوضي الإنسان مثلا توضأ لصلاة الصبح ولا زال على قيد الوضوء صحيح يا له الآن يريد يصلي صلاة الظهر الآية ماذا تقول يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتوا من الصلاة هذا يريد الصلاة فاغسلوا وجوهكم أن يتوغنوا فالآية تشمل حتى اللي مو محدث حتى اللي مو محدث يعني هو على طهر وعلى وضوء أيضا لازم شنو يتوغن صحيح يا لا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وهكذا الرواية فيما بعد تأتي وتخصص تأتي وتخصص يعني شنو؟ يعني تقول الذي هو على الوضوء وعلى الطهارة لا يحتاج الى وضوء ثان صحيح؟ هذه خصصت برواية منفصلة فاذا المعنى هكذا يقول يا أيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وكنتم محددين كنتم محدثين يعني لم تكونوا على طهارة وعلى أو وضوف اغسلوا وجوهكم. كنتم محدثين هذا التخصيص من وين جبنا جبنا من رواية خاصة اللي يعتبر تخصيص منفصل مو متصل. شوفوا فإنه, فانه يعني فان هذا العام يشمل المحدث اللي ما عنده وضوء وغير المحدث يعني اللي عنده وضوء من قبل الخاص شنو هذه الروايه قلت لابي عبد الله عليه السلام الامام الصادق صلوات الله عليه قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه ما يعنى بذلك شنو المقصود اذا قمتم الى الصلاه شنو مقصود الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاه قال إذا قمتم من النوم إذا قمتم من النوم يعني شنو يعني إذا لم تكنوا على وضوء فإنه فإنه يعني فإن هذا خاص بالمحدث بالمحدث يعني شنو يعني الذي أحدث الذي لم يكن على قيد الوضوء. بل لا باش تفكر هذه نصصه حتى تشوفون إحنا يعني عموم طلبة العلوم الدينية إشجت مسؤوليتنا كبيرة. ه احنا ما توقفنا للحاج العام الماضي رحنا من كيربلان رحدي يعني كمرشد زين رحنا للحاج مكانكم خالي واحد رجل شاير يعني كبير اسم كان معنا في في نفس الغرفة اللي يعني كنت أنا كنت انام مجموعة يعني واحد من وهذا الشيء صلاة الصبوة تأشوف هذا يقوم من النوم الله هو أكبر في صدق ما يتورط تغرليس كيف سيمكن هاني مثلا زين ما منتبه اليوم الثاني نفس الشيء فقلت له حجي انفقه ان شاء الله تتوضى وتصلي قال ايش هون واحد بدون وضوء يصلي قلت له لعد شوان ماش انتك تتوضى قال انا قبل ما اعلم اتوضيت ونفق هسه لما نضوم من النوم فيتصبر انه على الوضوء يعني عمره ما يقارب 80 سنة وما يدري من نواقض الوضوء لأنه ما يدري من نواقض الوضوء أنه وهو في الحج، صحيح؟ فالإمام عليه السلام يقول إذا قمتم من الصلاة يعني قمتم من النوم لازم تتوقف، فإنه خاص بالمحدث بالمحدث يعني الذي نقض وضوءه بنوم أو بغير نوم، زين؟ هذا ده غير نوم يستفاد من روايات أخرى لغير نوم اللي نقول يستفاد من روايات أخرى إذا الفقيس عليه أن يبحث مو يستعجل في الفتوى يشوف الروايات يشوف العمومات، يشوف الخصوصة الأدلة الخاصة يعني الخاص الوارد وبعدين يشوف ايضا آراء بقية الفقهة ليه؟ يعني إذا شاف فقيه أفكى بغيره ما يريد أن يفكي ربما له دليل ربما عثل على رواية أخرى فردت شون؟ مو أنه يستعجل وإنما يفحص عن العمومات والخصوصات ليه؟ لأن تفكي من الأدلة التي وردت على شكل خاص على شكل خاص المنفصل مو المتصل يعني مو في نفس السياق ولا في نفس الآية ولا في نفس الرواية وإنما في رواية أخرى في مكان آخر الإمام قال بالخاص فعليه أن يخصص ذلك العام بهذا الخاص المنفصل اذا الفرق بينهما هل هناك فرق بين الخاص المتصل ام المنفصل ام ما كفى هل هناك فرق بين الخاص المنفصل ام الخاص المتصل ام ما كفى لا فرق في النتيجه في النتيجه نتيجه الحكم الشرعي اللي الفقيه ردي الشنبه ما كفر بين الخاص المتصل او الخاص المنفصل يخصص كلاهما العموم، الخاص المنفصل يقص، والخاص المتصل ايضا يقصص العموم لا فرق في النتيجة، النتيجة يكون هو الحكم الشرع بين الخاص المتصل وبين الخاص المنفصل، المتصل هو الذي في نفس الكلام جاي، في نفس الكلام اللي يشمله على العموم، الخاص المنفصل الذي انفصل عن الكلام الذي يشمله على العموم، وإنما الفرق بينهما في شيء آخر. شنو هذا الشيء لاحظوا إن عقاد العام في العموم وعدم وإنعقاد العام في العموم احيانا أنا أقول فرأيت أسدا يصارع الأبطال هذا شنو معنى يعني رجلا شجاعا صحيح فرأيت أسدا يصارع الأبطال من الاول من الأول إن عقد لهم أسد في الحيوان المفترس لا يعني الكلام بعده مستمر كان القرين المتفلة القرينة المتفلة جعلت من الأول معنى الأسد هو, الحيوان هو الرجل الشجاع المعنى المجال أما قلت رأيت أسد وانتهيت وبعد شوية قلت هذا الأسد لم يكن الحيوان المفترس وإنما كان مثلا رجلا شجاعا هذا المعنى الحقيقي ثم تغير فمثل شلون كان عقد المعنى الحقيقي ثم تغير القرينه اذا تكن في نفس الكلام تمنع من انعقاد الا ما يطابق القرينه صحيح لا. اما اذا القرينه كانت منفصلة فالكلام ينعقد على معناه الضائع ثم يغير الخاص طرينا للعام الخاص شنو طرينا للعام إذا الخاص كان متصل من الأول لا ينعقد العموم إلا فيما عدا الخاص عندما نقول لا إله إلا الله هل إنعقد العموم لجميع الآلهة أم عقد العموم لجميع الآلهة نفي الآلهة باستثناء الله عز وجل أحسنتم يعني نفي الألوهية لما عدا الله يعني العموم لا ينعقد إلا فيما عدا الخاص أما في المنفصل العموم ينعقد أحل الله البيع أحل الله البيعان يعني شو يعني كل بيع هو حلال إنعقد العموم ثم الخاص المنفصل يأتي ويخرج بعض المصاديق يخرج بعض الأفراد يستثني البعض هذا هو الفرق بين الخاص المتصل والخاص المنفصل انعقاد العموم وعدم انعقاد العموم وإلا بالنتيجة وبالحكم الشرعي واجتنباط الحكم الشرعي ماكو فرق شوفوا يقول وإنما الفرق بينهما بينهما يعني شنو يعني بين الخاص المتصل والخاص المنفصل في شيء اخر شنو هذا الشيء الاخر هو ان العام مع الخاص المتصل العام اذا كان مع الخاص المتصل يعني في كلام واحد لا يدل على العموم ما يدل على العموم ليش يعني لا ينعقد له العموم لا ينعقد له العموم وذلك اقترانه مباشره بالخاص الاقتران يعني شنو يعني الاتفاق الاقتران العام يعني الاتفاق العام مباشره بشنو بالخاص فورا الخاص اجى في نفس الكلام اما ان العام مع الخاص المنفصل اللي الخاص جاء في روايه اخرى في كلام اخر يدل على العموم يدل على العموم يعني شنو يعني عقد له العموم يان عقد له العموم وانما يخصص عمومه بسبب الخاص المنفصل انما يخصص عمومه العام عموم العام يعني عموم العام يخصص يعني شنو يعني نستثني بعض الأفراد العموم يعني بعض الأفراد. بسبب الخاص المنفصل اللي بعدين جاي ولأجله يعني لأجل الخاص ولأجله يعني لأجل الخاص المنفصل لا يؤخر بالمعنى العام الذي كان يدل عليه المعنى العام شنو هو كل بيع حلال سواء كان بيع نجس العين أو غير نجس العين بيع ما ينتفع به أو ما لا ينتفع به كل يكون حلال أحل الله البيع لكن باعتبار ورد ان بيع نجس العين لا يجوز بيع ما لا ينتفع به لا يجوز البيع الربوي مثلا لا يجوز احنا لا ناخذ بالمعنى العام الذي دل عليه هو دل على شنو على الشموليه لا نقول بالشموليه لا نقول بحليه كل بيع ولاجله يعني لاجل الخاص لا يؤخذ بالمعنى العام يعني لا نفتي بالمعنى العام الذي يدل على يدل هو المستقر يرجع للعام يعني الذي يدل العام عليه أنا على هذا المعنى الضمير لفظان يرجع للذي اللي المقصود به هو المعنى اذا هل نفتي بمعنى العام لا نفتي بمعنى العام وانما نفتي بالتقصير وذلك لأن الدلالة الخاص على المعنى وظهوره يعني وظهور الخاص فيه يعني في المعنى فيه يعني في المعنى أقوى من دلالة العام شوفوا لمن نقول احل أحل الله البيع يدل على شمولية كل بيع وعمومه بالنسبة الى كل بيع أم لا يدل يدل اما بيع النجس حرامون اللي هو الخاص يدل على استثناء بيع النجس أم لا يدل يدل ودلالة الخاص أقوى من دلالة العام دلالة الخاص أقوى من دلالة العام لذلك الخاص يقدم يقدم يعني شنو؟ يعني العام يخصص نستثني من العام شنو بعض الأفراد وذلك لان دلالة الخاص دلالة الخاص شنو هذا اللي اجاب بعدين قال بان مثلا فرضوا بيع النجس حرام دلالة الخاص على المعنى يعني على الحكم وظهوره يعني ظهور الخاص فيه يعني في المعنى المعنى شنو هو الحكم أقوى من دلالة العام العام يقول أحل الله البيع كله بيع حلال سواء كان نجسا أم لم يكن بنجس نجس صحيح يا لا ولكن الخاص قال البيع النجس حرام ودلالة الخاص أقوى من دلالة العام هكذا والأقوى دلالة دائما يقدم على غيره اللي دلالته أقوى يعني معناه أقوى هو اللي يقدم على الأضعاف عند التعارض بينهما عندما يصبح هناك نوع من التعارض هنا أصبح نوع من التعارض اشنال التعارض دققوا احل الله البيع يعني شنو يعني كله بيع نجس أم غير نجس هذا حلال. لا تبيع النجس شي بيع النجس حرام صار تعارض لما صار تعارض العام يقول بيع النجس حلا، الخاص حلا، الخاص يقول بيع النجس لا يجوز، فصار تعارف يا هو الأقوى الخاص، فالخاص يقدم نقول المراد بالعام حليته بيع غير النجس أما النجس فلا يجوز. اذا والاقوى دلاله يقدم على غيره يعني على غير الاقوى عند التعارض بينهما يعني بين الاقوى وغير الاقوى وفي مثالنا يشمل العام غير الاقوى الخاص هو الاقوى العام غير الاقوى الخاص هو الاقوى شنو المثال اتسوى احل الله البيع حيث يشمل النجس وغيره هذا العام والخاص ولا تبع النجس هذا شنو الخاص صحيح هذا هو الخاص ياهو الأقوى في الخاص فيقدم على العام يقدم على العام يعني شنو يعني الفقيت عندما يريد ان يفتي يقول البيعو كله حلال الا بيع النجس. اما بيع النجس فلا يجوز هكذا وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين لا الله الطاهرين